السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول حياتنا للممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه haizina مراتب التقديم اما بعد فهذا الدرس السابع والعشرون في شرح الكتاب الرابع من برنامج تعليم المسلمين في سنة الثانية في 31 بعد 400 والألف واثنتين وثلاثين بعد 400 والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمية رحمه الله تعالى ثم يليه الدرس الثاني والعشرون في شرح الكتاب السادس وهو قره العين في شرح ورقات امام الحرمين علامه محمد بن محمد الحطاب الرويني رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان في الهلال الاول قول المصنف رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الايمان بالجنه والنار نعم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصطفى رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الإيمان بالجلة والنار جواب قال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعده للكافرين وبشر الذين آمن وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار الآية وغيرها ما لا يحصى وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق وعدك حق ونقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه وفي رواية من ابواب الجنة الثمانية أيها شاء لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أسئلة تتعلق بجلسة الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر وانتهى مراده منها إلى ما يتعلق بالجنة والنار وابتدر الاسئله المتعلقة بهما بقوله ما دليل الإيمان بالجنة والنار ولم يفسح رحمه الله تعالى قبل سؤاله هذا أو في أثناء جوابه مستقبل عن حقيقة الجنة والنار ومن مسالك ترك ما يحتاج إلى بيانه عند النظر لأول وهلة أن يكون المذكور معروفا وفيه قالوا المعرف لا يعرف فالجنة والنار مشهورتان بالذكر في الكتاب والسنة وإن كان الاولى الإفصاح عما يراد بيان حقيقته ومتعلقات تلك الحقيقة لأن تصور الشيء يعين على معرفة الأحكام المتعلقة به ولذلك نقول إن الجنة شرعا هي دار النعيم المقيم في الآخرة هي دار النعيم المقيم في الآخرة الدار هذه طيبت بشيئين؟ إيش؟ النعيم وهذا النعيم ما حاله؟ مقيم وهل يكون في الآخرة؟ نعيم غير مقيم الجواب: نعم اليس عبور الصراط نعيما عبور نعيم أم لا هل يبقى معاه الجنة أم يكون مرحلة وينتهون منها مرحلة وينتهون منها فلذلك عندما قيل دار النعيم المقيم يعني الباقي لا ينقطع أما ما قبل ذلك الشرب من الحوض عبور الصراط لمن حازه نعيم لكنه غير مقيم ثم هذا النعيم محله الاخره فلو قد وجوده قبلها فإنه لا يكون جنة كما يهيئ الإنسان من أسباب الخير في الدين والدنيا في حياته قبل الآخرة فإن هذا لا يسمى جنة وإن سماه بذلك بعضهم مجازا كما يجبه إنسان من ثمانينه وسكينه قد يسمى جنة لكن لا يراد به الجنة الحقيقية التي علقت بها الأحكام وإذا كانت الجنة تعرف هذا هكذا فحينئذ فالنار شرعا لا تائما حاول العبارات الشرعية الشقاء قليل القران لكن دار العذاب الاليم دار العذاب الأليم في الآخرة دائما يا أخوان احرصوا على ما عبر به الشرع دار العذاب الأليم في الآخرة ويتعلق بهذين الدارين الإيمان بهما على الوجه الذي سيضين المصنف فيما يستقبل معناه لكنه قدم باستؤال عن دليله فقال ما دليل الإيمان بالجنه والنار أي الإيمان بدال النعيم المقيم ودال العذاب الأليم في الآخرة ثم أجاب عنه بذكر آية وعده أحاديث فذكر قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والفجار حتى بلغ قول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار فهذه الآية صرحة بالجنه والنار واقتصر المصنف عليها ثم قال وغيره ما لا يحصى أي كثرة انه لا يوجد من اركان الايمان بعد الايمان بالله اكثر ذكرا في القران من الايمان باليوم الاخر فاكثر ما يذكر في القران من اركان الايمان هو الايمان بالله ثم يليه كثره ذكر الايمان باليوم الاخر كثرة بالتصريح به وكثرة بذكر الجنه والنار وكثرة بذكر الحساب وغير ذلك من متعلقات الايمان باليوم الاخر فالايات التي ذكرت فيها الجنه والنار خاصة باسمهما أو عامة بالرد إلى اليوم الآخر كثيرة في القرآن جدا ويكفي من انقلادة ما أحاط بالعنق ولهذا اقتصر المصنف على آية واحدة لظهور ذلك ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في الصحيحين تدل على الإيمان بالجنة والنار الحديث الأول حديث النعباس والعباس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق أي ثابتة فالحق والثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ثم ذكر حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وفيه أو ذكر حديثين احدهما حديث ابن عباس والآخر حديث عباده وفي حديث عباده قوله والجنة حق والنار حق بالتصريح فيهما ثم ذكر أنه وقع في رواية وهي لمسلم من أبواب الجنة الثمانية أيها أيها شاء وفي هذا إثبات أبواب الثمانية للجنة في صفتها نعم الله عليكم. <تصفيق> سؤال ما معنى الإيمان بالجنه والنار جواب لا ناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تثنياني أبدا ويدخل في ذلك كل كل محتوات عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالجنة والنار وهو الاستفهام عن معنى الإيمان بالجنة والنار ثم أجاب عنه معناه التصديق الجازم وعبر بالتصديق الجازم لأن الإيمان في الوضع اللغوي هو التصديق الجازم فليس تصديقا مطلقا ومن الغلط الجاري قول بعضهم عند ذكر حقيقة الإيمان اللغوية هي التصديق وذلك غلط فليس الإيمان تصديقا مجردا بل تصديق مخصوص هو التصديق الجازم لأن التصديق يكون على درجات اعلاها ما قارن الجزم المراد به على وجه ثابت لا يتزعزع ولا يرد عليه شك وحينئذ يكون معنى قوله معناه التصديق الجازم بوجودهما أي الإيمان بوجودهما أنهما موجودتان وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تذنيان ابدا ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب والمذكورات بعض الأفراد المتعلقة بمعنى الإيمان بالجنة والنار والأولى من إتيان بعبارة حاوية للمجموع لأن يقال معنى الإيمان بالجنة والنار التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهما التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهما فمثلا أن الله يخرج من النار أناسا ثم يدخلهم الجنة هذا يتعلق بالإمام الجنة والنار ام لا يتعلق يتعلق ومع ذلك لم يذكره المصنف مثال آخر أن الله عز وجل ينشئ للجنة خلقا يدخلهم فيها هذا يتعلق بالجنة أو لا يتعلق يتعلق ولم يذكره المصنف لأنه اختصر على بعض الاقوال والاولى الاتيان بعبارة جامعة وهي التي ذكرت لكم مما يندرج فيه ما ذكر بعد وما لم يذكر نعم. أحسن الله عملك. سؤال ما الدليل على وجودهما الان جواب اخبرنا الله عز وجل انهما معدتان فقال في الجنه وعده المتقين وقال في النار وعده الكافرين واخبرنا انه تعالى أسكن, وآد اسكن ادم وزوجه الجنه قبل اكلهما من الشجره واخبرنا تعالى بان الكفار يغردون على النار غدوا وعشيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وابطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث وتقدم في فدنة عذاب القبر إذا مات أحدكم يغرض عليه مقاده الحديث وقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإلا شدة الحر من فيح جهنم وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأجن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها الحديث وقد عرضتا عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس وعرضت عليه ليلة الإسراء وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالجنه والنار فقال ما الدليل على وجودهما الآن ثم أجاب عنه بقوله أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان أي مجهزتان مهيئتان لاستقبال الخلائق فقال في الجنة في أعدت المتقين وقال في النار اعدت للكافرين وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة وهذه الجنة عند جمهور أهل العلم هي الجنة التي تكون دارا للجزاء وذهب بعض أهل العلم إلى أنها جنة أخرى ليست دار الجزاء والصحيح أنها دار الجزاء لأن المعهود في الخطاب الشرعي إذا ذكرت الجنة والنار فالمراد بهما ما يكون جزاء ولو قدر أنها ليست كذلك لجاء في الخطاب الشرعي ما ينبه على إخراج ذلك الفرد من معهود الخطاب الشرعي ومن الأدلة على ذلك وهو الدليل بالتالك لأن الله أخبرنا بأن الكفار يعرضون على النار ردوا وعشية أي آل أي آل فرعون وعرضهم كائن في القبر لأن الإنسان في القبر يصل إليه ما يصل من دار النعيم إن كان منعما ومن دار الجحيم إن كان معدبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعتكم جنة فرأيت فرأيت فرأيت أكثر أهلها الفقراء وقلعت في فرأيت أكثر أهلها النساء فاطلاع هو رؤيته صلى الله عليه وسلم لهما دال على وجودهما وهذا الاطلاع كائن بكشفهما له فإن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له الحجاب عنهما فاطلع عليهما صلى الله عليه وسلم حقيقة فرأى في الجنة أن أكثر أهلها الفقراء ورأى في النار أن أفتر أهلها النساء ثم ذكر أن من الأدلة ما تقدم في تنتعذاب القبر إذا مات أحدكم يعرضوا عليه مقعده في الجنة والنار وهذا الحديث الصحيح ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة أي اخروها حتى ادخل وقت الإبراد إذا اشتد الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم والفيح هو الوهج ومنها حديث استكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأدين لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وهذا الحديث على حقيقته عند جمهور أهل العلم وذهب بعضهم إلى أنه ضرب مثلا على وجه التقريب والصحيح أنه حقيقة فإن الآخرة يكون في الدنيا ما يوجد من آتالها كوجدان نفس النار في شده الحر وشدة البرد وكذلك ما يعرض من ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم من كشف الجنة والنار له فانها عرضت عليه في دار الدنيا فاتصل من أحوال الآخرة شيء في الدنيا لكن ذلك يكون على وجه القلة والندرة ولا يكون أصلا مطلدا لأن الدنيا دار ابتلاء ومحنة والآخرة دار جزاء وإثابة خيرا أو شرا ثم أورد حديث الحمى من فيح جهنم فأبلدوها بالماء يعني أن الحمى التي تعتبر الإنسان هي من وحج جهنم وهذا من الأقال التي تتصل فيها النار بلا للدنيا فأبلدوها بالماء يعني خففوها بالماء وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كلام ينبغي أن يفهم على وجهه فإنه رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في كتاب الطب النبوي من زاد المعاد ذكر أن ذلك مختص بأهل الحجاز وليس عاما في كل بلد فإن من البلاد ما ينتفع فيها المحموم بالإبراد عليه بالماء ومنها ما لا ينتفع به وهذا بعض الإخوان يقول هذا من التحكم على السنة يقول ابن القيم يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا نحن نتفع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام جميل المظهر، ساقط مخضرة لأن الظن بالعالم الراصح أن يتكلم في فهم الاحاديث بمجرد هواء أو بما قامت عليه الأدلة ما الظن به ما قامت عليه الأدلة فنظيره نظير حديد أبي أيوب ولكن شرق وغرب لو جاءنا واحد في غير جهة في غير المدينة في القبلة مثل جهة الرياض قال ولكن شرق وغرب انه عند قضاء الحاجه يستقبل الشرق والغرب فكل المساصين قال ذلك ولكن أنتم تقولون لا الجهة الأخرى الشمال والجنوب فقل لا وهذا القول الذي قاله كبهة صحيحة وغير صحيح غير صحيح لأنه في الله في أول حديث قال لا تستقبلوا القبل البولي ولا غائر لكنه لما قال ولكن شرقوا وغربوا لاحظ أي بلد بلد المدينة وكذلك عندما نعت هذا صلى الله عليه وسلم فإنه نعت ما يصلح لأهل الحجاز لأنها كانت بلد الإسلام حين إذن وقد يكون في بلد آخر من درجه الحراره بروده ما لا يناسب ان تقفر فيها الحراره بالماء وهذا امر معروف عند اطباء والشرع لا ياتي بما يخالف العقل الصريح فلا بد أن يعرف بما يخالف العقل الصحيح فلا بد ان يعرف وجه حكم الشرع حتى لا يفتى فيه الانسان فمثل هذا الكلام الذي ذكره المقيم هو باعتبار ما دلت عليه التجربه المقطوع بصحتها قدرا ففهم هذا الحديث على وجهه ولا يقال حينئذ إنه تحكم ثم أورد الحديث لما خلق الله الجنة والنار أنسى جبيلا إلى الجنة فقالت انظر إليها الحديث هذا دليل على وجود الجنة والنار وقد عرضت عليه في مقامه صلى الله عليه وسلم يوم كسير الشمس وعرضت عليه ليلة الإسراء وبذلك من الحديث الصحيحة ما لا يقصى فالأحاديث بإذبات وجود الجنة والنار الآن متكافرة السلام عليكم سؤال ما الدليل على بقائه ما لا تفنيان أبدا جواب. قال الله تعالى في جنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى وما هم منها بمخرجين وقال تعالى فيها عطاء غير مجدود. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى غيرها من الآيات فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها وكذلك النار وقال تعالى فيها إنا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وقال تعالى إن الله معنى الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال تعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهن لما خالدين فيها أبدا وقال تعالى وما هم بخارجين من النار وقال تعالى لا يفتر عنهم ومن فيهم برسول وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يحفظ علم عذابها وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وغير ذلك من الآيات فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا ونفى قطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت في لا يموت فيها ولا يحيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم اهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون الحديث وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا اهل النار لا موت فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه وفي روايه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسره ان قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون وهي في الصحيح وفي ذلك احاديث غير ما ذكرنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر فيه بقيه ما ذكر من معنى الايمان بالجنه والنار وهو السؤال عن دليل بقائهما فقال ما الدليل على بقائهما لا تثنياني ابدا ثم أجاب عنه بإيراد طرف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية منها قوله تعالى خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والتأبيد يدل على طول المدة تأبيد يدل على طول المدة وقد تنقطع وقد لا تنقطع لكن في الايات الوارده في الجنه والنار في خلودهما فهي داله على عدم الانقطاع للآيات الاخرى الوارده في هذا المعنى ثم ذكر قوله تعالى وما هم منها بمخادين اي من النار وهذا في حق من لم تصبه الشفاعة فهو من العام المخصوص فمن لم تصبه الشفاعة يبقى في النار ولا يخرج منها وقال تعالى أضاء غير مجدود أي غير مقطوع لأن الجذة هو القطع وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي من انقضاء وانتهاء بالدال المهملة وليس بالدال المهملة ومنه بالدال المهملة ليس بالدال المعجمة ومنه قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق اي ينتهي وينقضي وأما ما كان بالدال المعجمة فالمراد به بلوغ الأمر والوصول إليه ومنه قوله تعالى يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفوه من أقطار السماوات والأرض أنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني إن استطعتم أن تبلغوا وتصلوا إلى النفوذ من أقطار السماوات والأرض فافعلوا ومن لطائف المنظومات منظومة في الفرق بين الدال والذال للمراد والذال وقد شرحها الجعبري رحمه الله تعالى ثم ذكر منها قوله تعالى ان, قول إن المتقين في مقام امين اي مامون لا يلحقهم فيه نقص ومنها قوله تعالى لا يدقون فيها الموت الا الموت الاولى اي التي في هذه الدنيا وغيرها من الايات فاخبر تعالى بابديتها وابديه أهل حياه اهلها وعدم انقطاعهم عنها وعدم خروجهم منها وكذلك النار قال تعالى فيها إلا طريقة جهنم خالدين فيها أبدا الايه الاولى وما هم عنها منها بمخرجين يعني أهل الجنة لا يخرجون أبدا لكن أهل النار الذين جاء عدم خروجهم يقص بما بمن لم تصب الشفاعه فذهب وهلي الى ظن ان الايه في النار وهي في الجنه على ما ذكره المصنف ثم اورد في الايه المتعلقه بالنار الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وقال تعالى خالدين فيها ابدا لا يجدون نيه ولا نصيرا وقال تعالى فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا وقال تعالى وما هم خارجين من النار اي من لم تصبه الشفاعه وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون اي لا ينقطع عنهم ولا يخفف وهم فيه مبلسون اي ايسون فالابلاس هو الاياس ومنها قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها وقال تعالى انه من ياتي ربه مجرما اي مجرما يعني كافرا طيب ليقضي المسلم وهو مجرم صاحب ذنب عظيم المجرم والإجرام في الكتاب والسنه يراد بهما الكافر فمن الخطا تسميه بعض المذنبين باسم المجرم والشرع له تصرفات لطاف في الاسماء وحقائق الاشياء والذي يعدل عنها يقع في الغلط فالآن عندما يستقر في اذهان الناس أن المجرم هو الذي يقتل نفسا أو غير ذلك ثم يقرأ عليه الآية ماذا يفهم منها يفهم أن هذا متلبس بقتل المسلم أو غير ذلك مجرم فيكون تكون هذه الايه فيه والآيات التي وردت في المجرمين المقصود بها كافرين مثله الفرضيون يقولون هلك, هلك والله يقول أنه مرؤ هلك إن امرؤ هلك وهؤلاء يقولون هلك هلك والهالك لا يكون إلا من تساقط في السوق واستحق التبار فالشرع الشريف نفى هذا المعنى ونحاه وجاء بعبارة جامعة مانعة فقال إن امرؤ هلك فإذا أريد ضرم مثال قيل هلك امرؤ ولا يقال هلك هالك وهذا عند الفرض هنا عدة مسائل ومثله في أبواب عدة من الدين لكن ينبغي أن تعلم قاعدة الكلية أن اللفظ المستعمل في نظام الشرع مقدم على غيره من الفضل ما يترتب على ترك هذا اللفظ من الوقوع في مفاسد منها في هذا المحل ما ذكرناه ثم قال المصنف وامثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها خلقوا في أنه خالدون فيها أبدا فنفت على خروجهم بقوله وما هم بخالجين ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفكر عنهم ولفى ثناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيى يعني باق في في تلك الدعوة وفي الحديث وأما هؤلاء الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون اشمعنا الحياة الآن المنفية عنهم ولا يحيى ولا يحيون يعني بعبارة يعني أخف ها هي الحياة التي ينتفعون بها هي الحياة التي ينتفعون بها ويفسره قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فيفسر هذه الآية لا يموت ولا يحيا لا يحيا لا يقفط عنهم من عذابها كما ذكر الله عز وجل ثم ذكر بعد ذلك احاديث أخرى منها حديث صرى الجنه الجنة إلى الجنة وهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ويكون في صورة جبش أنلح كما تبت في الصحيحين وذلك المصور هو الموت وليس ملك الموت فيذبح وينادى اهل الجنه يا أهل الجنه إلى موت ويا اهل الناد موت فيزداد الجنه فرحا إلى فرحهم ويزداد اهل النار حزنا الى حزنهم وفي لفظ عند مسلم كل خالد فيما هو فيه وفي روايه عنده ايضا ثم قرأ تعالى ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يديرهم يوم الحسره اي الذي يتحسر فيه الناس اذ قضي الامر يعني فصل في الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون يعني مع هذه النداره لهم الا انهم غافلون ولا يؤمنون وهذه الاحاديث كلها في الصحيح اما اتفاقا او بانفراد مسلم لاخرها وفي ذلك احاديث غير ما ذكرنا والجنه والنار ومتعلقات يوم القيامه في القرآن الكريم والأحاديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكامهما ما يشفي العليل ويدم الغليل بل في الخبر عن الجنة والنار النقل المحض أشار إلى هذا العباس بن وتلميذه بن قيم لماذا؟ لأنهما غيب لأنهما غيب فكما يقال أسماء الله وصفاته توقيفية لأنها غيب يقال أحوال الجنة والنار إيش؟ توقيفية لأنها غيب ليس لإنسان أن يأتي ويمثل الجنة والنار مثل فيه نشر طلعت اسمها طريق الجنة وطريق النار حط خضار مياه هذا حرام ما يجوز لان لان الجنه والنار احكامهما واحوالهما توقيفيه فلا يجوز للانسان ان يمثلهما ولا يمثل احوالهما والذي يعرف هذا الاصل تعظم عنده هذه الامور وبعض الناس يقول هذه لترغيب الناس وتقريب المعاني لهم تقرب الناس ترغب الناس وتقرب لهم الشريعه بما ادلت به الشريعه اما ما عدا ذلك فانه هوى وضلالة قال ابو زرعه الرازي من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله أيما أرحم بهذه الأمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب على العبد في بيان أحكامهما وأحوالهما أن يقف على النصوص ولا يزيد شيئا من كيسه وإذا رأيت حال الوعب والإرشاد المتعلق بالجنه والنار عند كثير من الناس تصنيفا أو كلاما وجدت في كثير من كلامه مغادرة هذا الاصل العظيم ويتخوف أحدهما عند الأسماء والصفات ويقول توقيفية لأنه فهم معنى التوقيف لكثرة الخلاف فيها ولكنه لا يفهم معنى التوقيف في الجنة والنار لأن الأمة قاطبة مجمعة على الجنة والنار إلا في من أحكامهما فلأجل استماع الأمة باختلاف فرقها صار الأمر سهلا عند من لا يعي، لكن من يعي حقيقة التوقيف واتباع الكتاب والسنة فإنه لا يزيد شيئا لذكر أمر في الجنة أو النار لأن الأمر فيهما توقيفي فإذا أتى الإنسان ومثل بشيء وشبه بشيء وصور شيء ورسم شيء وتكلم بشيء ليس في الكتاب يوسرنا مردود عليه كائنا من كان لأن الجنة والنار أمرهما توقيفي فلا تجوز الزيادة عنه ومما يؤسف له أن طلاب العلم يعرفون مسائل لكنهم لا يفسرون تطبيقها على أحكام الناس فهو يعلم الجنة والنار وأحكامهما ثم إذا جاءت مثل هذه المسائل قال لا تشددوا على الناس إذا صورت الجنة أو صورت النار أو ان الكتاب عليه صورة نار صورة الجنة قال هذا تقريب والمراد بها الترغيب والتخويف لا ترغب ولا تخوف إلا بما في الكتاب والسنة ما عدا ذلك لا خير فيه سبالات الأذهان وحسالات الأفكار هذه تلقى خلاف ظهر الموقن المؤمن ويتمسك الإنسان بما ورد في الكتاب والسنة فإنه أبلغ واعظ وأعظم زاجرين وهذا اخر بياني على هذه الجمل انكتاب وملايين التوفيق